بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم وأحلل لكم ما وراء ذلك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 Wamalam, janstaut, jarmink, kontrolen, eyen, kiel, muk, swaanat, il-muk, minat, femim, بعضكم من بعض فانكعوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان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 ب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا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 إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نسليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا en dan ga je naar de Roma, naar de Roma, de Rijal een nisibum, mmm, ik en de Allah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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن فعظوهن في المضاجع فإن أطعنكم فلا تبغوا عليّ سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا، وإن خفتم شقاق بيني ما فبعسوا حكما van ahlie en heer van ahlia, iemand die wil dat hij وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ O Caphib in manen. In Allah is Wegen de witte en de witte en de de لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وَمَن يَكُن الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وانفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة wij tekenden twee beloften, en wij stemmen er duidelijk يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حديثا يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أَوْ على سفر أَوْ جاء أَحَدٌ منكم Oja, aha, zo van jullie van de Groot, of niet? Mooi, dan, dan, dan, dan, dan, dan, dan, من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون, ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا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 يا أَيُّهَا الذين أُوتُوا الكتاب آمِنُوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها فنردها على أذبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا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 أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فَمِنْهُمْ من آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهِ وَكَفَى بِزَهَنَّمَ سَعِيرًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كلما نضجت جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ العذاب إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا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 فَإِن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إِن كنتم تؤمنون بالله واليوم الْآخِرِ ذلك خير وَأَحْسَنُ تأويلاً Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila الطغوت وقد أمروا أي يكفروا به ويريد الشيطان أي يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا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 ولو انهم اذ إن ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو اننا كتبنا عليهم ان قتلوا انفسكم او يخرجوا من دياركم ما فعلوا الا قليل منهم ولو انهم فعلوا ما يعرضون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا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 وكفى بالله عليما يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا سبات او انفروا جميعا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 Nisaa' wa al-Wuldan il-lazzin yaqoolun wa al-Wuldan il-lazzin yaqoolun Rabbana ahrjna min hazi كنصيرا. الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا اولياء الشيطان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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية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 أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله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 من يطع الرسول فقد أَطَاعَ الله ومن تولى فما أَرْسَلْنَاكَ عليهم حفيظا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 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا مَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَتَيْنِ يَكُلُّهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ومن يشفع شفاعه سيئتين يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها اورد ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا هو ليجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 فَإِن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إِلَّا الذين يصلون إِلَى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم, او جاءوكم حصرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم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 وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنه وديه مسلمه وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يصدقوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عدو لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ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 وكان الله عليما حكيما ومن يقتل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 والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنا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 إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّا الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِينَ أَنفُسِهِمْ قَالُوا قَالُوا فِيمَا كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ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 Illa al-mustadzafīn min al-rijāl wa al-nisā' wa al-wildān la yastatīyūn hiyletu wa la yhaddūn sabīla fāulāik وَكَانَ اللَّهُ عفواً غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن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 ولتات قائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم والذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعاتكم فيميلون عليكم ميله واحده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 فإذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا طمئننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا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 إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ الله وَلَا تَكُلِّ للخائنين خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ الله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 يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها انتم ها اولاء جادلتم عنهم في الحياه الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامه ام من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوء an aw yadli b nafsehu summa yastaghfirillah yajdiillah gafur al rahima. wma yaksib ithma fa inna ma yaksibuhu wa la nafsi. wa kanallahu aliyyan ومن يكسب خطيئه او اسما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لَمَطَائفةٌ منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء Wauw, als je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 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Inna Allaha, de rij, de rij, de rij, de rij, de rij, de rij, de de Yeah. <tik> en jij moet äh, je niet anders zien dan je eigen En jij waarom zijn ze niet aan het werk? Waarom zijn ze niet aan het werk? من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا اولئك ماواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا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 ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن فاولئك يدخلون الجنه ولا يظلمون نقيرا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 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يتلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ في Nicé en laat niet laat u etonnehun ma kutib l'hun, want er roebun en tenkichوهun, want mu stadgifine min el wuldan, want mu stadgifine min el wuldan, want mu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 وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فتذروها كالمعلقه wij intuis lihu, in Allah, O, Allah, wat is in de hemel en wat is op de aarde? En wij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 ook Allah is op datgene waarderend. Wie wilde alleen de wereld, dan en de uwamin bilqist shahda lil la shahda lil lai walau al anfusikum aw alwaldeen فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب en de boeken die hij heeft gebracht en de boeken die hij voorheen heeft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 وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم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 الذين يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ من اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُمْ مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فالله يحكم بينكم يوم الْقِيَامَةِ ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم Wahua, houd je een wahida, komm, idol, soleti, komm, kus, zel, illa, مذبذبين بين ذلك لا إله أولئ ولا إله أولئ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا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 Inn al Munafiqin fi al Darq al waarvan zij hunmaal aan Allah hebben gegeven, en zij zijn met de en Allah zal Wa kana Allah shakiraan